ا نېټ انا خو عليكم طيب هنا الان هل يسمع الصوت؟ هل الصوت الان يسمع؟ هل الصوت الان يسمع؟ كرام عليكم هل يسمع الصوت الان؟ طيب نبدأ نعم يقول وصلنا إلى قوله دل فعلاء وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد اعتراض اعتراض على الله دل فعلاء في هذا الباب وطبعا اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم أصالة وهو كفر به يقول يقول الله دل فعلاء منكرا عليهم ومبينا للنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تعجب من تجذيبهم وعبادتهم للأصنام التي لا تنفع ولا تدور وأنهم يعني يعلمون بأنها لا تحي ولا تميت ولا ترزق ولا ترفع ولا تغفض وأن الأمر كله بيد الله جل لفعلها وهم يعلمون ذلك يقينا ومع ذلك فإنهم, فإنهم, فإنهم يصرفون العبادة لغير الله جل لفعلها ويزعمون بهتانا وزورا وجهلا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا لذلك الله قررهم في الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فالأصل يقول الله لنبينا صلى الله عليه وسلم إن تعجب يا محمد فالعجب كل العجب من هؤلاء يكذبون أو هم يقرون بعدما أقرب ربوبية وأفعلهم تكذب إقرارهم فهم بعدما أقروا بأنه لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله لا مبدع إلا الله سبحانه وتعالى ما ترى إلا أنهم يصرفون العبادة لغير الله لغير الله وانتعجب من تكذيبهم وعبادتهم قال ما لا ينفع ولا ولا ضر قال وانتعجبت فعجب يعني العجب كل العجب مما يفعلون بانهم يكذبون يكذبون الرسل مع اقرارهم بربوبيه مع رؤيتهم لعظيم خلق الله جل وتعالى يكذبون الرسل وايضا يردون الحجه ويصرفون العباده لغير الله الذي اولى ومع ذلك الايات منصبة حج عليهم قاهرة غاهرة باهرة وقد اقروا, أقروا بها ومنهم من جحد بها وهم القلة كالنمرود كفرعون كما وصفهم الله جل فعلا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا هم يرون تأثير قدرة الله جل فعلا في الاشياء وفي الخلق وهذه هذه قطع متجاورت منها ما ينبت منها ما لا ينبت وايضا الاصل واحد لنخلات وهذا طعم يختلف عن هذا الطعم وهذا طعم طعم فيه الحلاوه وهذا طعم فيه الحموضه وهذه كلها دلاله واضحه جدا على على عظيم ربوبيه الله دلل دل في هناك وهذه الايات باهره تدل على, على, على فيها اشاره إلى المعات كما بين الله جل وعلا بعدما, بعدما دلل بعظيم خلقه دل في الانشاء في, في الانشاء الابتداء فبين ان هذا دال على على الميعاد هذا من أدل الأدلة على قدرة الله جل على الميعاد كما قال الله كما انشانا اول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين كما انشانا أول خلق نعيد وهذه دلالة واضحة جدا على, على قدرة الله دل في على المعاد لا سيامة وأن الله دل في علاء فقد على من أنكر البعث زعمى الذين كفروا أن, أن لا يبعثوا زعمى الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون وكما أنكر على من ضرب المثل عندما أخذ العظم وصارت رفاة في عدد قال الله دل في وضرب لنا مثلا ونسيها خلقة قال أن من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأهاえولمر إن inherبما بكل, بكل خلق عليم سبحانه ادل قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقة قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها اول مرة وكما قال كما بدأنا اول خلق نعيد وبين الله جلس علاه قياسا على التربة تكون هامدة فاذا انزلنا عليها الماء تازت وربت بيان الله تعالى أن الذي احياها لمحي الموت أن الذي احياها لمحيي الموت وهذه أيضا دلالات على القياس البديع في مسألة المعاد ولذلك قال الله سلام تحشرون حفاة عراطا غرلة غير مخطنين يعني يعود الخلق كما كان اولا شوف حتى غير مخطنين فكل شيء يرجع إلى الإنسان كما كان ولذلك الله سلام بيان بأن الإعظام تبلى ويبقى في القبر ما هو ينبت منه الإنسان عاجب الذنب او عاجب عاجب الذنب يمطر السماء تمطر عليه مطرا ككطل كالملني فينبت منه الانسان فيقوم مهرولا مسرعا الى رب جل وتعالى الارض المحشر كما قالهم سلام حفاه عراة غرله فقالت عائشه رضي الله عنها ارضاه او ينظر بعضهم الى بعد قال الامر الامر أع... الامر اشق من ذلك يا ابن الصديق او اعظم من ذلك يا منت الصديق ولذلك قال الله جال فعلا يا الناس اتقوا ربكم إن ذلتها تستعر شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن, ولكن, ولكن, ولكن عذاب الله شديد قال وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربطهم وأولئك الأغلال في قالوا أئذا كنا ترابا طرآها ابن كثير وابو عمر على التسهيل ايذا كنا ترابا وجعلها الاستفهام واما حمزة وعاصم فطرآها طرآها ايذا كنا قالوا ايذا كنا بالإنكار هنا بإنكارهم هم جهدوا بآيات الله قالوا, قالوا أئذا كنا سرابا أئنا لفي خلق الجديد استبعدوا ذلك مع أن كما قلنا الآيات باهرة قاهرة على عظيم ربوبية الله جلس أولا وعلى المعاد على أحياء الأرض بعد موتها وقد أحيى الله الخلق أيضا فعيسى عليه السلام كان من معجزاته أن الله جعله يحيي الموت بإذنه وقد أحيى الله جل في علاء أهل أصحاب الكهف وهذه تصمع مشهورة في التعراك والإنجيل وقد أحيى الله جل في علاء أرجو صاحب القرية فهنا وأيضا صاحب البقرة في الآية العظيمة البني إسرائيل عندما قتل عمه ثم جاء ألقى بجسده على أهل قرية وقال قتل عمي يريد المراس ويريد ياد عليه أيضا أيضا الديه هذا فعل اليهود يريد المراس ويريد ايضا فوق ذلك الدية فهنا الله جل على جعل ايات جعل ايات باهرات بهذه البقرة عندما امروا من يأتوا بالبقرة لما شدد شدت الله عليهم ثم اتوا بالبقرة الموصوفة فقال اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياتي قام قال, عم قال ابن اخي هو الذي قتلني قال الرجل امامهم عياما وقال ابن اخي هو, هو الذي قتلني ف... فإحياء الموتى الأدلة عليها كثيرة ردا فهي أ... يعني أدلة كثيرة طفحة في الكتاب وأيضا منها من القيادات في السنة والواقع يثبت المعاد نسأل الله أن يفعلها أن يكون حسن المعاد ونسأل الله أن يفعلها أن يردنا إليه ردا كميلا وأن يغفر لنا ما منا من زلل ونسأل الله أن يفعلها أن يغفر الزلات والسخطات والهنات والفوات قال وإن تعدب فعدب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد اولئك هنا سبحان الله قد اولئك على البعيد أيضا في ادلاء واضحه جدا انهم انهم في, في الكفر جدا وانهم ابعدوا للدن المنزل عن الالهه الرفعات ليس لهم قرب من ربهم جل ونعوذ بالله من ذلك قال اولئك اولئك في جحيم اولئك في اسفل سافلين اولئك اولئك قد قد قد أبعدوا جداً, أبعدوا جدا في الكفر لذلك ما كانت له منزله عند الله جل وعلا الذين كفروا بربهم هنا هنا الان في لفت عظيمه جدا ليت يعني لو الرساله ترجع اراها يكون أفضل لي او احد يرسلها الي انا أريد هو الآن الله جل على قال وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا اين لنا في خلق جديد رؤى أول في قوله انتعجى بمحمد هذه الآيات الآيات الربوبية بيان الاخراب الربوبية هم أقروا بالربوبية في قولهم اذا كنا طرابا انا في قلق جديد ثم قال كفروا بربهم فهنا الحق, الحق بأن لها, لها وجهان لما قال كفروا بربهم مع أن السياق يثبت أن الأصل فيها أو علو الكلام أنهم كفروا بإلههم هم كفروا بالإلهية لا بالربوبية ولذلك قال الله جعله قاله بأنهم قالوا عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة ان هذا لشيء عجب اجعل الآلهة إلها واحدة ان هذا لشيء عجب نعم لدي أحد يرسل لي أرسالة أرى أحد يوجه لنا التوجيهين, التوجيهين. التوجيه الأول أصلا على الربوية فأي يكون على وجيهها لأنهم كفروا بربهم لكن كيف ما يوجه ما أنهم قد أقروا بالربوية الهجرة الفعلاء وأقر بعظيم ربوية الله وليم كانتهم من خلق السلامة أعرض أن أقول لنا الله فكيف أوجد ربوية وكيف أوجد إلهية صوت انقطع مرة تانية ماش السلام عليكم السلام عليكم ما شاء الله ابو الوليد توقعت صراحات نعم عنده اجابات شديده طبعا ممكن يقال في التوليد الاول قوله اولئك الذين كفروا على على وديان انهم كفروا بالربوبيه لان الميعاد من من لوازم الربوبيه الميعاد من لوازم الربوبيه من لوازم الربوبيه فلذلك هم لما لما استبعدوا الميعاد الخلق الجديد فقد كفروا بالربوبيه هنا فقد كفروا بالربوبيه هنا الوجه الثاني هو الأسد في هذا الباب قال, قال, قال, قال أولئك الذين كفروا بربهم مع الناس يستلزم الإلهية هو أصالة آتى بهذه الآيات الباهرة ولذلك قال إن تعجب فعجبوا إن العجب, العجب لك يا محمد تعجب جدا من الذين رأوا هذه الآيات الباهرة وقد أقروا بها قبلا ومع ذلك بعد ذلك قد صرفوا العباد الغيري كفروا بإلهيته فيكون هنا في قول اولئك الذين معناها معناها مع اقراركم بالربوبيه لما كفرتم بالالهيه كنتم كافرين بالربوبيه مع اقراركم بالربوبيه لكن لما كفرتم بالالهيه عاد كفركم بالالهيه على اقراركم بالربوبيه بالنقد بالنقد والبطلان بالنقد والبطلان فيكون بذلك على وجهه في قوله اولئك الذين كفروا بربهم حقا نعم كفروا بربهم حقا نعم كفروا بربهم في هذا الباب قال أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار فيها خالدون قال أولئك الأغلال, الأغلال في أعناقهم وتوعا الأغلال جمع غل والعلماء اختلفوا أيضا في تفسيره فبعضهم يقول هذه الأغلال تكون يوم القيامة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه وفي سترة زرعوها سبون زراعا فاتفقوه اللهم اغفروا ورحمة الله ورحمة الله تعالى انت نسأل الله ان يتوب علينا نسأل الله ان يجعل مردنا اليه مردا آآ آآ كريما آآ ايضا آآ رفيعا ساميا وان يجعلنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم وان في جنات ونهر في مقاعد صدقنا دمريكي مختبر فالاغلال هنا يوم القيامة وفصرها بعض العلماء بأن الأغلال المقصود بها هنا الأعمال ولا, ولا مشاح ولا مخالفة فإن الأعمال يوجد عليها المرء فإن كان فإن كان حسنا فالحسن له وإن كان سيئا فيكون الأغلال في أعناقي عندما يقال يعني يناد به خذوه, خذوه ف فغلوه ثم الجحيمة صلوه ثم فيه ثلثة ذراها تبعون ذراها فسلكوه لأنه قال إنه لا يؤمن بالله العظيم وهو وهذه آية ظاهرة جدا في ان القول في وصف الله يرة على شعف في أعنقيم يعني في يوم القيامة لأن مجازات الكفر يكون يوم القيامة مجازات الكفر تكون يوم القيامة قاله وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال أولئك أصحاب النار دعونا أصحاب النار لأنهم فيها كما قلنا في سؤال يوسف في يا صاحبي السيش أصحاب النار هم فيها أولئك أصحاب النار هم, هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم في خالدون وهذه الخلود لا خلوج منه نعود بله من الخزلان فالكفر والشركو يرجع على على صاحبي بالخلود في النيران وهذه ايضا فيها دهاء ان النار لا تفنع بحل من احوال وهم في هذه النار الى ابد الابد نسأل الله في علاء العفرع على ما فينا من معاصي ومن سيئات ومن ذلات نسأل الله ان يختم لنا بالصالحات وان جعلنا على الاسلام وان نعض بالنوارز على الاسلام وان من المسلمين الحق الله مثبتنا على الحق يا رب العالمين والاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ناقص عند عند هذه الايه وناخذ بالفوائد المستنبطه اسامحوني ولو تقطع النت كما قلت المساله على الطريق انا انا مسافر على سفر فسامحوني اقول الفائده الأولى التنوع دال على على وجود الله دل... التنوع دل على وجود الله سبحانه بل قل التنوع دال على وجود على وجود عظيم ربوبيه لله دل هذا افضل التنوع دال على عظيم ربوبيه لله سبحانه والاختلاف اثباته للاراده هذه الفائده الثانيه والاختلاف اثباته للاراده طبعا اذا قلنا ذات العراده فذات العراده والعلم القول الله عنه في ذلك الآيات لقوم يعقلون العقل هنا لأن العقل عقلان صراحة العقل هنا العقل المستلزم للانقيات العقل المستلزم للانقيات الا لو قلنا بالمفهوم ان هذه الايات لا تكون الذي لا يعقل لا يعقل الات اذا لا حجه عليه لانه غير مكلف والطاهر الراجح انه يعقل عقلا يستلزم يلزمه بالانقياد اثباتوا العجب لله جل فعلا اثباتوا صفة العجب لله جل فعلا قد تكون بالإشارة يعني قد تكون هذه الفائدة بالإشارة لأن الأخ في الكلام هو أنت يا محمد فعجب من فعلهم فهنا نسب الإعالة عجب لمحمد صلى الله عليه وسلم لكن هي أيضا فيها ما فيها من الإشارة إلى عجب الله جل فعلا ع... ع... ع... لفعل هؤلاء كيف يفعلون؟ كيف يكفرون؟ كيف يصرفون العبادة لغير الله بعد فعلها بعدما رأوا الباهرات الخيرات؟ كيف؟ كيف يفعلون ذلك؟ فيكون هذا إثبات العجب لله دل فعلها يعني فيها من باب الإشارة يعني ليست واضحة جدا جلية لكن نحن عندنا عندنا الادله الصريحه في عجب الله لكن هذه تكون من نستانث ب بالاستدلال بالايه على عجب الله تبارك وتعالى وعندنا التصريح بقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من صنيعكم يا عجب ربكم من صنيعكم عجب ربكم الشاب بالله فلا وصابه الغرض المقصود بأن هذا من العجب عجب الله جل فعله ليس كعجب الخلق نحن نزبط الصفة كما بينا قبل ذلك بلا تنفيذ ولا تشويه ولا تكييف وهذه الصفة على, على ما يليق بجلال الله وكمال الله سبحانه جل فعله فعجب عجب الإنسان واجع لجهله في الأمر أو في زهول في امر معين فلعدم معرفة السبب فلما يعرف السبب يعني يزال بعض العجب فللجهل بالسبب يحدث العجب لكن الله يعلم ما كان وما يكون ولم يكون لو كان كيف سيكون فيكون عجب الله هنا الخروج عن النظائر في هذا الباب يعني المفروض أصاصا في السياق عندما ترى ربوبية الأجر فهذا يجزمك بالإلهية فإن غلبت عليك نفسك في شيء فاعترف وأقر لكن لابد أن تقرب الإلهية وتصرف العبادة لله دل فعلان أدي, آدي فائدة الثالثة نقف عندها ونقف عند الآية ونسأل الله دل فعلان لنا ولكم السداد والرشاد ونسأل الله للفعلان الهداية والمغصرة ونسأل الله على التوبة والأوبة حسن الأوبة لله دل فعلان ورزاكم الله خيرا وسامحوني كما قلت ولو تقطع ليس بيدي انا, أنا ما زلت في السيارة رزاكم الله خيرا سبحانه ربنا وحمدك أشهد الله لا لا أنت أستغفرك وأتوبريك يعني لو في أحد يرسل لي الأسئلة لو في أسئلة ممكن أن أجيب عنها لو ما يعني لو ما في فعلى الأقل من الله علينا بالدرس وقد... وما توقف أنا أسأل الله على أن يديمه علينا إلى, إلى... إلى مماتنا وأن يجعله خلاصة لواجه الله الكريم اللهم اقامك شخيهاب واناست الله ان يزيدك عننا خيرا الفويد بعد اخذ الفوضلات قالت انها شفع ليست اعتقد وكر امثلا لو شفع طيب ممكن صحة القياس يعني الفائده الفائده الوتريه الاخيره تكون صحه القياس سأل الله لنا ولكم السداد والرشاد. جزيتم الجنة جميعا. احسن الله اليكم. لو في اي سؤال انا تحتمركم. <تصفيق> إذن طيب ننتهي لو في أي أسئلة واحد يستطيع أنقلها لي على رسائل ممكن طيب هنا الآن الدرس بفضله كده وصلنا إلى نهاياتي جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم سبحانك الله ربنا وبحث أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب لك جزاكم الله خير لذا نفع الله بكم